والتي تخافون نسوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا